تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر قاسئا يا قلب اليك البصر قاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زيّن السماء الدنيا بمصائب وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير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 كادوا تميزوا من الغيض، تميز من الغيض. كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها، سألهم خزنتها. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا, إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم فاحترفوا بذنبهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعير فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم، فسحقوا، فسحقوا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إن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 وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور هم أمياءٌ في السماوات أيُرسل عليكم حاصلا فستعلمون كيف نذير ولا قد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَّ الطَّيِّرَ فَوْقَهُمْ صَرَفَتِهُ وَيَقْبُضُ مَا يُمْسِكُنَّ ما إلَّا الرَّحْمَنَ لا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا الرَّحْمَنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جَادُ الَّكُمْ يَأْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنَ إن الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي ضَرُونٍ الذي يرزقكم إن أمسك رفقه بل لجوا في عتو ونخور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أم, أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 والله وإنما وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفت سيئات جوه الذين كفروا وقالوا فلما رأوه زلفت سيئات جوه الذين كفروا وخيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل وخيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا؟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 قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غوراً قل أرأيتم فمن يأتيكم بما